أحواك يا كعبة الأنوار أهواك بولم العمر مشتاق لك ياكي <تصفيق> يا كون بتن أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطعوا يا رب الحرم العلي Yeah. قد حملت لباب المصطفى أمله، لقد وقلت للنفس بالمامور بشواك Bye. Bye. يا سيدة روس يا سيدة روس